وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى إِذْ يَغْشَ السِدْرَةَ مَا يَغْشَى مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى لَقَدْ رَآ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى أفَرَأيَتُمُ الْلَّتَّ وَالْعُزَّ وَمَنَاتَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى أَلَكُمُ الْذَكَّ وَلَهُ الْأُوثَى تِلْكَ إِذَا قِسْمَةٌ ضِيزَ إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا, سميتموها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 فللله الآخرة والأولى وكم ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أي أذن الله למי يشاء ويرضى إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ لَيُسَمُّونَ الْمَلَائِكَةَ تَسْمِيَةَ الْأُنْفَى وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمِ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنْتُ وَإِنَّ الظَّنْتُ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 وَلِلَّهِ ما في السماوات وما في الأرض وَلِلَّهِ مَا وَمَا ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى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 وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّخَى أَفَرَأَيْتَ الَّذِي تَوَلَّى وَأَعْطَى قَلِيلًا وَأَكْدَى أَعِنْدَهُ عِلْمُ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 وَاَلَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَى وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ الْمُنْتَهَى وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى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 وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادَنِ الْأُولَى وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَى وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلٍ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 اذفة الاذفة ليس لها من دون الله كاشفة اف هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وانتم سامدون فاسجدوا لله وعبدوه